دراءٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحو في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز لله وأن الله وأن الله مخز الكافرين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 إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا الولذمه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم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 وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أِمْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُوا نَقَوْمًا نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قت رفتمها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضى عنها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 أن يأفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وَمَا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا 112. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 113. يريدون أن نور الله بأفواههم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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل.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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأفسكم.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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله الثاقلتم الثاقلتم إلى الأرض أرضيت الدُّنْيَا الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 124. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 125. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 إنكم انكم كنتم قوما فاسقين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 قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم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 فَإِيَّاتُ بُيُوكُ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِيَّاتُ وَلَوْ يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أم آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَبْوَافِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيلهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون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 قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف الرحيم.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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ